بسم الله الرحمن الرحيم حامين اي نسين قف كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَ مَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي الأررض وَعَال ال العظيم تَكادُ السمواتُ ييتَفَّرونَ مِ فَوْق وَالمَل غائِكَةُ سَبِّحونَ بحَمْدِ رُبِّهِم وَالْمَلائكَةُ سَبِّحونَ بحَمْدِ رُبِّهِم وَيَسْتَوفِونَ لِمَا ف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 وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ في الجنة وفريق في السعير وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالضَّالِّينَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَأْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا يَشْفَقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضلال بعيد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 تَوَيُبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِير وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصّ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ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 وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا